لا اله الا الله بك. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحم بنا يوم الدين إياك نعبد وإياك دِينُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ Want is Gracias. ZANG